بوك تو شاشة داشم تريس ثلاثة وستون ثلاثة وستون كلاوس ما طرح الأسئلة اثنين طرح الأسئلة اثنان أشتري هابي انا عندي هوايه انا عندي هوايه اجهد جو تنس انا العب تنس كور يرت تنسو يوجد ملعب تنس اين يوجد ملعب تنس هل عندك هوايه؟ هل عندك هوايه؟ اعزج فوتبولا انا العب كرة القدم انا العب كره القدم كوري را فوتبولو ايكشتي اين يوجد ملعب كره قدم اين يوجد ملعب القدم مان سكودا Vyrai, tu limūni. Vyrai, tu limūni. Taip pat man skauda koja ir delna. Kadamai, vajedai, tu limūni aigdan. Kadamai, vajedai, tu limūni aigdan. Kur yra gydytojas? Einai į žedų tabybą. Einai į Aš automobilį. عندي سياره عندي سياره اشْتَريو اير موتوسيكلا عندي موتورسايكل أين يوجد موقف سيارات أين يوجد موقف سيارات اشْتَريو ميكستيني عندي سويتر عندي بول اوفر اشتريت باتريو شواركار جينسوس عندي ايضا جاكيت وبنطلون بنطال جينز جاكيت وبنطلون جينز كوري راسكلبوم ماشينا اين الغساله, أين الغسالة؟ Aštorių lygštė. Mai sąhn, صحن Mai sąhn. Ašturpėlių šakutė ir šaukštą. Mai sikin, šovka ir meluaga. Mai sikin, šovka ir meluaga. أين الملح والفلفل؟